صل عليهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبره فعله كبيرهم هذا فسألوهم فسألوهم إن كانوا يروقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء يروقون تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ أُفٍّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ أرادوا به كيدا فجعلناه الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَعَقْوَبَ نَافِلَهُ وَكُلٌّ جَعَلْنَا صَالِحِينَ